11. Inna al-lazhin kefiru yunadawna lemaktu Allah ekberu min maktikum anfusakum izz tudawana ila al-Iyemani ftakfurun 12. Kaliu rabbna amattana athnatayn wa ahyaytana athnatayn faa'tarahfna bithunobina fahal ila khurوجin min sabyil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 Yumahum baringon, la yafahal Allah minhum shayi. Lemanil mulkul yoom, lillahi al waaid al qahar. Al yooma tu jaza kull nafsin bima ksebet, la zulma yoom. Innallah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 كانوهم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 kalau firgau, mana urikum? Ilah ma ara, wa ma ahdiqum ilah sabil al rachad. Waqalah al-lathi aman ya qom, inni akhafu alaiqum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 Ya kaum ini, nama hidup di dunia merta, dan akhiratnya adalah tempat keputusan. Siapa yang berbuat jahat, tidak akan dihukum kecuali seperti itu. Siapa yang berbuat baik, baik laki Fa'ulāik ya duxulun al-jannah yurzqūn fiha bi-gair hisāb, wa ya qāmī māli aḍūqum ilān najāt, Tadzooni lAkfur billahi wa ashrik bihi, ma'laysal bihi ilmu, wa ana adzooqum ila al-Gaziz al-Ghaffar. La jama anna Tidaklah dia ada panggilan di dunia dan di akhirat, dan kami kembali kepada Allah, dan kami kembali kepada Allah, dan orang-orang yang berbuat salah adalah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 Fayqoolu al-ḍa'fā ulillāfi nasta'baru innakunna lākum taba'ah fahal antum muznūn 'anna fahal antum muznūn 'anna nasi'ban min al Kata yang terbesar, Inna kallu fiha. Inna Allah Qad hakam baina al-ibad. Kata yang di dalam kandil khasanat jannah. Mendo'orabatum yu'khiff'anna yooman min al-ghazab.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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُفْكِرُونَ كَذَٰلِكَ يُفْكِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وصوركم Wacor kum, faahsana cor kum, warzak kum min al-tilibat. Zalikum Allah Rabb kum, fatabarak Allah Rabb al-alamin. Huwa al-Hayy, la Alhamdulillah, Rb العالمين Qul, inni nuhiytu an a'bud al-lazine tad'uun min duun Allah Lama jاء ni albaynaat min Rabbi Wa umirtu an aslima lirabb العالمين هو الذي خلقكم من تراب، من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلة، ثم يخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم ثم.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 Faida qadha amran, fa inna ma yaqool lahuk, fayakun. Alam tera ila al-labin yujadilun fi ayyatillahi, anna yusrifun. Al-labin kathabu bi al-kitab, wa bima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 قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 ولتبلغو عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 Min al-ilm wa haq bimma kanu bhiy istehzoon. Fala ma rau ba'asna, qaloo amna billaah wahdahu, wa kfarna bima kunna bhiy mushrikin. Fala m yku yafghum imanum